يما امي يا لا كبير على فيني هذا القدر مكتوب دمعي حرق عيني يا لا على فيني هذا القدر مكتوب دمعي حرق عيني ما أشوف الموت يسريب شراييني كالطاحة شاقرني تكطيع سكيني يما يما ضربتك لا يكفي العنفيني هذا القدر مكتوب قمعي حرق عيني يما ضربتك لا يكفي العنفيني هذا القدر وأشوف ماضينا يطوى بلادي طيش المغاب و يناديني من طوف تفحيط من لاب وتزيني غافل بلا فطن هناسل مصليني الله هذا القدر مكتوب دمعي حرق عيني يما طلبتك لا يكفيني على فيني هذا القدر مكتوب دمعي حرق عيني أدري خذرت الحلم وما لكم فيني عذرا أبيني اليوم امن على سنيني وش راح جاوب فيني ما زين ربي ويسالني باذنك غدا واني واني واني طلبك لا يكفي على فيني هذا القدر مكتوب دمعي حرق عيني يوم ما طلبك لا يكفي على فيني هذا القدر مكتوب دمعي حرق عيني